فَأَمَّا مَنْ سَمِعَ بِمَا قِيلَ إِنَّا أَعْثَلَ إِلَيْهِ نَوَأَثَنَ لَهُ وَأَثَثَنَ لَهُ تَكَأَنَّ وَآكَ كُلُّ وَعْدٍ مِنْهُ نَسِيكِ نَوَّقَ inna I don't want to go.